وسألت يوما أين نور الدرب أين هو الصديق أمضي افتش عنه عن أمل يصاحب الطريق أبحرت والأمواج تخنقني وأنفسي تضيق والروح عاطشى لقاء يلفها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 غير المتاع وترى بان الود لا يفنى وان القلب داع اين الصديق اين الصديق اين الصديق اين الصديق ان الصداقه يا اخي حب سماوي الطباع لخطى الجنان يقودنا لا للبكاء ولا الضياع اذا تعثر زورقي يوما يكون له الشراع سكنه فيا وفيه اسكن لو تضيق بنا البقاع اين الصديق